وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى و آ ل ه المستكملين الشرف ثم اما بعد فاسال الله تبارك وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وان لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا غ ولا محروما يا رب حبنا يا رب يا رب يا رب, يا رب حبنا يا رب اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إ ل ا لك ولا تعلقا إ ل ا بك اللهم اسق قلوبنا من ك أ س حبك اللهم اجعل حبك أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ن ف س ن ا و أ ه ل ي ن ا ومن الناس أ ج م ع ي ن أ ت ي ت إ ل ي ك يا رب العباد ي ب إ ف ل ا س ي وذلي وانفرادي عسى عفو يبلغني ا ل أ م ا ن فقد بعد الطريق وقل زادي فقد بعد الطريق وقل زاجي فلو أقصيتني فلو حبلي زاجي لا وقطعت الوداجي فخذ بالعفو يا مولاي, فخذ بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد كنا ب د أ ن ا ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ج ب ة لحب الله سبحانه وتعالى وقلنا عرفت حبيبي وقلنا أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب دي ان احنا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وذكرنا ست حاجات نتعرف بيها على ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نستكمل ونشوف نعمل إ ي ه عشان يحبنا ثاني ح ا ج ة من ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ج ب ة لحب الله ب ع ض ا ل م ع ر ف ة استشعار النعم على العباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ب الله لما يغذوكم من نعمه و أ ح ب و ن ي بحب الله و أ ح ب أ ه ل بيتي لحبي هذا الحديث رواه ا ل ت ر م ز ي وقال حسن بن غريب و إ ن كان بعض أ ه ل العلم ض ع ف ه كالشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وغيره فعلماء ا ل الحديث ما بين تحسينه وبين تضاعفه لكن محل الشاهد فيه عليه نصوص وعليه ما يؤكده اللي هو إنه ن لو أ ا استشعرت النعمة ان ده سبب من الاسباب ا ل ع ظ ي م ة ا خ د ن ا ه ا في ا ل م ع ر ف ة لكن احنا و ا خ د ن ا هنا كسبب رئيسي وعايزه اعلمك بعض كشكول النعم اللي احنا اتفقنا عليه عايزه اعلمك احساسك ب ق ر ا ء ة نعم الله عز وجل عليك ازاي تستشعر المعاني دي حناخدها من ص و ر ة الضحى شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما خطب ا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ف ط و ر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ المعنى و ح س ه ا و ي ي ق و ل له ايه و ا ل ض ح ح الضوح ده اني وقت من الفجر من بعد شروق الشمس ل غ ا ي ة قبل الظهر ب ش و ي ة اللي هو بيحصل فيه في الشمس تبتدي تشرق وتبتدي تعلو تعلو تعلو تعلو تعلو غايه ما توصل الى اعلى د ر ج ة اللي هي احنا لو احنا عاملين كده نص د ا ي ر ة اللي هي تبقى ز ا و ي ة تسعين اللي هي توصلها عند الظهر اللي هو بيطلع يطلع يطلع يطلع يطلع, يطلع و بعد كده ينزل ده وقت الضحى عارف طالع طالع وتعرف على وبعد الضحى ده كأنك انت بالضبط طالع السلم طالع السلم فاصيام قيام وتعرف على ربنا وا وا وا وا وا وا وا والضحى الليل تنزل الشمس خالص وقت و و و و و وقت يأتي تنزل ده كده كأنك كده ويحل محل النهار الليل زي الواحد وهو مقبل على ربنا وشغال وماشي وبعد كده ت أ ت ي ظلمات المعاصي والشهوات و و ويجي ل ح ظ ة الفتور ده في حقنا احنا يعني فيقول الله عز وجل وضحا ادي وقت النشاط والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربنا لم يتركك لم يهملك ما ودعك وما قلى وما كرهكش بس خلي المعنى ده نصب عينك أ و ع ى ت ن س ى ولا ا ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى إيه اللي ح ي و ق ع أ ي حد فينا المعنى ده إ ن الدنيا خير له من ا ل آ خ ر ة و ل ا ا ل آ خ ر ة خير لك ل من ا أ ولسوف ى و ل يعطيك ربك ف ط ر ض ى والله لو ب ق ى المعنى كده جواك لو بقيت متحبب لربنا لو بقيت مقبل على ربنا سبحانه وتعالى لو بقيت الاخره نصب عينك لو الاخره في قلبك ولسوف يعطيك ربك فترضى الايات ا ل ج ا ي ة دي ب ق ى هي دي اللي هتعلمنا ازاي نستشعر النعم بالله عليك اوقف كده وصلي ا ل ل ي ل ة واستشعر ربنا بيقولك أ ل م يجدك أ ن ت مش كنت عاصي وغافل و أ ك ر م ك أ ل م يجدك يتيما ف آ و ى هو أ ن ت مش كنت محتاج مال ومحتاج رزق كذا وكذا ورزقك و أ ع ط ا ك ومن عليك هو مش أ ن ت كنت نفسك في الشغلانه ولقيتها هو أ ن ت مش كان نفسك في ا ل ز و ج ة واتجوزتها هو أ ن ت مش كان نفسك في الولد ورزقته هو أ ن ت مش كان نفسك النجاح في حياتك في كذا ونجحك أ ل م يجدك كنت وبقيت هي دي بقى اللي تدغدغ القلب وتحسسه ب ا ل ن ع م ة و أ ن ا مستشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع ا ل آ ي ا ت دي بالله عليك وهو حبيب الرحمن ويقول له أ ل م يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ر ق تحس قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربنا بيعدد عليه نعمه يستقبلها ازاي ويحسها ازاي انا عايزك تكتب اول واجب عملي الم يجدك الم يجدك وتشوف كده المعنى ده هتكتب تحتيه ايه ادي اول ح ا ج ة شوفه وبعدها يطلب ربنا سبحانه وتعالى و ي أ م ر ان احنا نبقى في قلبنا و ا ل ر ح م ة ف أ م ا اليتيم فلا تقهر و أ م ا السائل فلا تنهر و ه ي و أ م ا ب ن ع م ة ربك فحدث فتعداد النعم واستشعار النعم يغرس في قلبك حب الرحمن عايزين تطبيق عملي عليها زي ما قلنا نعمل آ ل م يجدك طيب السبب الثالث من ا ل أ س ب ا ب ا ل ل ي توجب م ح ب ة الرحمن ك ث ر ة الذكر قال ذ ن و ن من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إ ل ي ه فبتعود كده ت ع و د تقول الحمد لله سبحان الله لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله والله يوصل الواحد هو ب ي ا خ د النفس كده يحس ك أ ن في ح ا ج ة كانت ط ب ق عليه وبتتشال ق و ل ت ا ن ي سبحان الله الحمد لله لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الباقيات الصالحات لا إ ح ن ا حنذكر ب ح ا ج ة بيحبها عشان يحبنا عارفين الحديث كلنا ح ف ظ ي ن ه بس عايزين ن ك ت ر ق و ي وده الوجب ا العملي الثاني مع موضوع الذكر قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ة ي في الميزان كل ده جميل لكن المهم ة فين حبيبتان الى الرحمن بيحبهم مش انت ب ت ح ب ه طب بالله عليك بتاثر في سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم بتقولها كم مرة ب ت ق و ل ه ا عشر م ر ا ت بتتودد مية مرة ل ح ب ب ي وسيدك ك و و م ل ك الحمد و د د كم مرة في شيء ب ب ه ف ل ا توقف تقول ك ه سبحان الله و ب ح م د سبحان الله الحمد ب العلماء ع لاننا نتعلم ل و ا ش و ف و ا ا ح نقول ا ب ن اذكار ا ل ص ل ا و نقول ا ت سبحان الله و الحمد الله و الله اكبر و في ا ل ب ق ي ا ت الصلاه ت ت ز ا لا ا د بس ل ل الله نقول سبحان الله و الحمد و ل الله و الله و اكبر ل ل ه ا قالوا بتحقت بتقول قولنا ايوة اصلها العبودية طب ازاي اصلا انت وانت بتقول سبحان الله احنا قلنا معنا سبحان الله يعني طب سبحان احنا معنى إ ن أ ن ا بنزه عن ربنا من كل ا ل ن ق ا ص و أ ن ا بقول سبحان الله بحس بنقصي أ ن ا فعشان كده دي بتجيب الذل فسبحان الله تعمل ايه تجيب الذل لما تيجي تقول الحمد لله بتحمد عليه على ن ع م ة يبقى أ ن ت مستشعر هبه ربنا الوهاب ومستشعر جميل صفات ربنا فتقول الحمد لله الحمد لله الف حمد و ش ك ر ل ك يا رب الحمد لله فالحمد يجيب الحب ذل زائد حب ناقص ايه الله اكبر اللي هي اجلال الله و تعظيم ه قالوا لو قلت سبحان الله والحمد لله و الله اكبر يبقى ح ق ق ت معادله ا ل ع ب و د ي ة لان ا ل ع ب و د ي ة في ك ل م ة و ا ح د ة حب تام وذل تام على ج ه ة الاجلال والتعظيم والتكبير لله فاللي يجيب الذل سبحان الله واللي تجيب الحب الحمد لله واللي تجيب التعظيم والتكبير الله أ ك ب ر يبقى انت عملت م ع ا د ل ة ا ل ع ب و د ي ة عايزك تقعد تقول بقى وتفهم وتحس وتقول سبحان الله وبحمدي اللي جمعت سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم اللي فيها معنى ا ل إ ك ب ا ر فتلاقيها جمعت برضه سبحان الله والله أ ن ا لسه م ت أ م ل ه ا حالا اللهم افتح على عبيدك هذا ف إ ن ه لا يستحق إ ل ا أ ن ترحمه يعني سبحان الله هي ب ا ل ض ب ط سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم هي هي سبحان الله والحمد لله و الله أ ك ب ر بتحقق نفس المعنى اللي هو الذل والحم والحب والتعظيم والتكبير لله فلما بتعملهم بتنال القرب عشان كده حبيبتان إ ل ى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السبب الثاني ك ث ر ة الذكر عشان ك د ه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أ ح و ا ل ه كما تقول ع ا ئ ش ة يدخل الخلاء صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الخبث و ا ل خ ب ا ف يخرج يقول غفرانك غفرانك ليه قال له ا ص ل فيه وقت الوقت ده مش مسموح ليك بذكر اللسان ممكن يكون بذكر القلب بس الوقت ده بيضيع من ذكر اللسان فبيخرج يقول غفرانك و ق ا ل و ا بيقول غفرانك عشان الواحد بيتخلص من فضلات الجسد دي فيقول يا رب زي ما جسمي طهر من السموم اللي كانت لو جاء بقت في جسمي ممكن تضيعني يا رب قلبي راخر قلبي محتاج غفرانك عشان يطهر شوفوا يذكر الله سبحانه وتعالى على كل ا ل أ ح و ا ل في دخول الخلاء في خروج الخلاء يخرج وهو متوكل على الله عز وجل يخرج من البيت وهو مستعصم متوكل بالله سبحانه وتعالى فيرزق كفيت وهديت ووقيت يبقى يدخل البيت يلقي السلام ويدخل على البيت ذاكر لله سبحانه وتعالى ي أ ت ي في وقت النوم يقول برضو المعاني في هذه ا ل أ ذ ك ا ر اللي فيها إ ن ه يا رب أ ن ا فوضت امري اليك و ا ل ج أ ت ظهري إ ل ي ك علشان ر ا ك ن ح م و ر ي عليك يا رب العالمين في كل الوقت يصبح في النهار يقول اللهم بك أ ص ب ح ت وبك أ م س ي ت ويجب ب ك أ ح ا النشور وبك أموت وإليك و ي الليل في وقت المساء يقول اللهم بك أ م س ي ت وبك أ ص ب ح وبك أ ح ي ا وبك أ م و ت و إ ل ي ك المصير حياتي بيك مالي اليك عشان كده مش ناسي طول الوقت ذكر الرحمن ذكر الرحمن يغرس في القلب الحب والشوق لله سبحانه وتعالى فالواجب العملي قلنا سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم نكتر منها وعايز بقى نجيب حسن المسلم او اي كتاب من كتب الاذكار ونبتدي نحفظ ش و ي ة كل اسبوع يعني من هنا ورايح ناخد م ع ا ه د ة الحب بتحب كل, يوم ت... كل اسبوع تحفظلك ذكر جديد ذكر دخول ذكر خروج ذكر من اذكار ل الصباح الاذكار اللي و ر د عن ا ل ن ف س صلى الله و ت ت ع ب د ربنا سبحانه وتعالى تشتغل من الكتيب في الاول ل غ ا ي ة ما تبقى على لسانك على طول وتحفظها يبقى وصيتي ليك لا يزال لسانك رطبا من ذكر من ذكر الله أ ر ب ع ه من ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ج ب ة لحب الرحمن و خ د ن ا ه ا ب ر ض و في ا ل م ع ر ف ة وبناكد عليها هنا ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن بالتدبر والتفكر عرفين ا الحديث حديث أ م ن ا ع ا ئ ش ة في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه فكان ي ق ر أ ل أ ص ح ا ب ه في صلاته يعني الراجل يصلي ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة وما يتيسر من ا ل ق ر آ ن في الصلوات ويجي يختم دائما بقله الله احد كل ما يصلي يصلي ويقاري قله الله احد فلما رجعوا ا ل ص ح ا ب ة شافت ان ده هو ده النبي صلى الله عليه وسلم معهدوه ا يصنع ذلك فقالوا ن س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فالوله ق ا ف ل م ا رجع و ا ذ ك ر و ا ذ ل ك ل ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه وسلم ه فقال سالو ه ل أ يشيء يصنع ذ ز ا ل ك يام كلاي فقال ل أ ن ه ا ص ف ة ا ل رحمن الله أ ح د ما فيش غيرك ف ي ق ل ب ي ر ب الله اصمد ل ا ل صمد يعني الذي ل ي س ل ه مثل سبحانه وتعالى ل ي س ك ب ث ل ه شيء ل ي س ك ب ث ل ه شيء فهي ي ي ف رعلك ي ف ع ف و ل ي في رحمته عليك في إ ك ر ا م ه ليك ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء في صفات الجمال وفي صفات الجلال فعشان كده بيقول دي ص ف ة الرحمن أ ح د صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د ولن يكون له في قلبي كفوا أ ح د لا شبيه ولا مثيل لله فعشان كده كان بيحبها قوي وعشان كده هي ثلث ا ل ق ر آ ن ل أ ن فيها ص ف ة ربنا سبحانه وتعالى ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د فيقول ل أ ن ه ا ص ف ة الرحمن و أ ن ا أ ح ب أ ن أ ق ر أ بها أ ح ب أ ن أ ق ر أ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر و ه أ ن الله يحبو ربنا ح ب و لما ح ب آ ي ة لما ح ب س و ر ة انت بتحب بقى عايزك تشوف كده احنا بنحب مثلا ايه بتحب س و ر ة الرحمن بتحب س و ر ة ياسين بتحب س و ر ة مريم احفظها ا ل ص و ر ة اللي بتحبها احفظها و ا ق ر أ بيها واعد كده استشعر المعاني اللي فيها وكل ما ه ت ق ر أ وكل ما انت هتقبل ع ربنا سبحانه وتعالى ربنا ه ي ف ي د عليك بمعاني مش عايزين ن ق ر أ إ ر ا ي ه اللي هو ا ل ت ل ا و ة خلاص ان انا في الاخر خالص بختم ا ل ق ر آ ن كل شهر انا بختم ا ل ق ر آ ن كل كذا لا لا عايزين ن ق ر أ ونفهم ونحس ونحب ومع كل آ ي ة واحنا خدنا واجب عملي ان احنا ق ل ت ل ك و اكتبوا ا عشرين آ ي ة كده تحسوا فيها بالمعاني دي عايزك بقى وانت ماشي في ختمتك تعمل خ ت م ة نسميها خ ت م ة الحب ختمة ا ل ح ب ا ل خ ت م ة دي طول ما انت ماشي ت ق ر أ آ ي ة تحس ا ل آ ي ة دي حبيبتك اوي في ربنا اكتر تروح كاتبها و ت ق ر أ في تفسيرها و ت س أ ل حد من ا ل مشايخ يعني ايه يا شيخ كذا يعني ايه كذا يعني ايه كذا ل غ ا ي ة ما ا ل آ ي ا ت دي تتجمع في قلبك تلاقي قلبك ب د أ يهتف ويحب ربك أ ك ث ر مما كان يبقى السبب الرابع ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن بالتدبر وبالتفكر خ م س ة يحبك قوي ويحبك جدا لما تبقى مكسور يقول ايه قالوا في بعض ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت قال موسى عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام يا رب أ ي ن أ ب غ ي ك عايزك عايز أ ح س بقربك أ ي ن أ ب غ ي ك قال ابغني عند ا ل م ن ك س ر ة قلوبهم ابن القيم بيكلم في مدارج السلكين فيقول ب ومن أ ع ج ب ا ل أ س ب ا ب يعني انكسار القلب عارف وانت كده غلبان مثلا قد ابتليت بابتلاء تلاقي نفسك وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى و ح ط ت راسك في ا ل أ ر ض ومكسور يقول انكسار القلب بكليته بين يدي الله وليس في التعبير عن هذا المعنى غير ا ل أ س م ا ء والعبرات ا ما وما ينفعش اقولك انكسار الواحد جواه يعرفش يعني شيء بيحسه ينفعش يعني اقولك هو كده حب يعني احنا ع ا د ي ن الحلقات دي كلها نقول احبك ربي احبك ربي تعرف تقولي ل يعني ايه احبك ربي والله م ع ر ف م ع ر ف ش اقولك ل يعني احب العلماء قالوا الكلام دا ابن القيم ليه ك ت ا ب اسمه ر و ض ة المحبين قاعد يقولك ل عرفوا الحب مش عارف ب أ ر ب ع ي ن تعريف ولا تعريف منهم ميل القلب عارف مش عارف كذا مش عارف ك ذ ا مش كدا الحب ده ح ا ج ة ت ا ن ي ة عشان كدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما واحد يحب واحد يقول له فليخبره إ ن ي أ ح ب ك في الله ما قالوش ق ل ل ه أ ن ا حاسس ناحيتك بشعور معين ما ينفعش هي ما فيش ك ل م ة تتقال غير ب ح ب ك يا رب احبنا يا رب فهو ده الانكسار كده ا ل آ خ ر ما ينفعش يتعرف معنى يعني انكسار لله سبحانه وتعالى هو شعور كده الواحد يبقى فيه في منتهى التواضع والذل والافتقار لله تبارك وتعالى ساعتها يشوفك وانت كده يحبك فعشان كده ارم حملك عليه واستسقي من ربك هذا الحب ب ج ر ع ة من الذل لله سبحانه وتعالى يبقى السبب الخامس من ا ل أ س ب ا ب الذل والانكسار ه ن ع م ل ه إ ز ا ي عملي س ج د ة س ج د ة هنخليها هي دي اللي بتمثل معنى س ج د ة الانكسار <تصفيق> كلا لا تطعه و س ج د واقترب اسجد واقترب سجود قلب ال... قبل ما يبقى سجود ايدين ورجلين وجوارح تبقى ساجد مكسور وقاعد تقول له يا رب يا رب يا سيدي يا مولاي يا ق ر ة عيني اليك جئت يا رب خذ بيدي يا رب حبني يا رب يا رب يا رب, يا رب وانت كل ما تبقى كده تجد قلبك خشع و السبب ن ك س ر و ج القلب فتفيض العين ما وما ا أحلى أجمله ل فتبكي فتفيض تبقى شعور ما أحلى وما أجمله. السبب السادس من ا ل أ س ب ا ب اللي توجب م ح ب ة الرحمن ا ل م ح ا ف ظ ة على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة شوفوا لو خدنا البرنامج العملي ده هيبقى إ ي م ا ن والتزام وكل اللي انت ه ت س م ع ه في الدروس بيقول الكلام ده حنقعد نتكلم عن صلاه ا ل ج م ا ع ة نتكلم عن قيام الليل نتكلم عن كذا هو المعنى بالضبط لو عملت ا ل أ س ب ا ب دي هو ده الدين هو ده الالتزام هو ده العبد المؤمن شديد ا ل إ ي م ا ن حافظ على صلاه ا ل ج م ا ع ة تسمع ح ي ا قلبك يقول لبيك الله يقول لك ح ي ا تعال ى أ ق ب ل وانت تقول لبيك لبيك ربي لبيك لبيك و س ع ب ي ك قلبك يختف يقول كده يبقى ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة على اول وقتها لانه في اول الوقت في ا ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ومش عايزك تعمل كده بس د ا ن عايزك تدرك تكبيره الاحرام أ ص ل ا عارفين ان من صلى لله أ ر ب ع ي ن يوما يدرك تكبيره الاحرام كتبت له براءتان ب ر ا ء ة من النار و ب ر ا ء ة من النفاق تصلي ا ل ج م ا ع ة في الصف ا ل أ و ل علشان الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على الصف ا ل أ و ل لكن لما قلنا يعطي ويثني مش عايز يثني عليك ومش عايز ا ل م ل ا ئ ك ة تعطوا يا رب ارحمه يا رب اغفرله فيبقى أ س ب ا ب ر ح م ة م ج ب ا ت ر ح م ة و أ س ب ا ب م غ ف ر ة وثناء لله سبحانه وتعالى لك في الملا ا ل أ ع ل ى عايز ايه أ ح ل ى من كده يبقى الصف ا ل أ و ل وتحافظ على ت ك ب ي ر ت الاحرام فتكتب لك البراتان ء لو عملت كده يحبك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صليتم ف أ ق ي م و ا صفوفكم ثم ل ي أ م ك م أ ح د ك م فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آ م ي ن يجيبكم الله جل في علاه ويحبكم يجيبكم الله يحبكم الله يستجيب لك يغفر لك عشان كذا عايزين تتقرب له سبحانه وتعالى بهذا بالتواصل صلاتك صلاتك وعايزين ا ل ص ل ا ة في ا ل ج م ا ع ة وعلى الترتيب اللي قلناه وتحافظ على تكبيره ا ل أ ح ر ا م وعلى الصف ا ل أ و ل علشان يحبك سبحانه وتعالى السبب السابع من ا ل أ س ب ا ب ده الحديث القدسي اللي كلنا حافظينه اللي هو ايه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ده انت تسمع حتى احبه دي تقول ايه النبي صلى, صلى الله عليه وسلم من صلى لله سنتي عشره ركعه ن ا ف ل ة انه بني له بيت في ا ل ج ن ة لا ده أ ن ا ح ت ف ق م ع ك في النوافل نوافل الصلوات ا بس ل أ ن ك ل م ة النوافل دي مش معناها بس نوافل الصلوات ا النوافل نوافل ا ل ز ك ا ة ن ا ف ل ة ا ل ز ك ا ة الصدقات تكثر من الصدقات الصيام تصوم الست أ ي ا م من شوال وتصوم اتنين وخميس وتصوم ث ل ا ت أ ي ا م من كل شهر وعايز توصل ل أ ع ل ى تصوم صيام داود النوافل لكن في ا ل ص ل ا ة عايز اتفق معاك على درجتين ف ك ر في القيام قول انت عشر آ ي ا ت م ئ ة آ ي ة أ ل ف آ ي ة في النوافل عايز احطلك درجتين ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ي ن ي ة تصلي كل يوم اتناشر ر ك ع ة دول السنن من الرواتب اللي ا ل ن ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم كان ب ي ح ف ظ عليهم عدهم معايا اتنين قبل الفجر ا ر ب ع ة قبل الظهر اتنين بعد الظهر كده وصلنا ت م ا ن ي ة واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء كده وصلنا اتناصر عايز بقى توصل للمستوى ا ل أ ع ل ى اسمع معايا تصلي اتنين قبل الفجر متفقين ودول النفس صلى الله عليه وسلم قال ركعتها الفجر خير من الدنيا وفيها م ا تصلي اربع ة ض ح ى وربنا الف الحديث القدسي عبدي صلي الي اربع ركعات اول النهار ا ك ف ك اخره يبقى حفظ و ع ن ا ي ة و ك ف ا ي ة من الله سبحانه وتعالى يبقى كده ك م س ت ة وتصلي اربع ة قبل ا ل ظ ه ر واربع ة بعد ا ل ظ ه ر قال صلى الله عليه وسلم اللي يعمل كده حرمه الله على النار وتصلي أ ر ب ع ه قبل العصر قال رحم الله عبدا صلى قبل صلى قبل العصر أ ر ب ع ا وتصلي المغرب سنته تصلي ركعتين بعد المغرب وتصلي العشاء ب ع د ه م ركعتين وتقوم الليل ب إ ح د ى عشره ر ك ع ة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل هتلاقيهم ث ل ا ث ة وثلاثين العدد ده كله هتلاقيه ث ل ا ث ة وثلاثين واجمع عليهم السبعتاشر ا ل ف ر ا ئ د يبقى بتصلي لله كل يوم خمسين ر ك ع ة بكده يبقى تقربت إ ل ى الله عشان تنال حتى أ ح ب ه حنستكمل ا ل أ س ب ا ب دي في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تبارك وتعالى اكتبوا معاي ا و ا ل ح ل ق ة ا ل ج ا ي ة ب ر ض و فيها واجبات ع م ل ي ة كتير فماتنسوش الكشكول اللي احنا بنكتب فيه الملاحظات والقواعد والمعاني دي ونتقابل إ ن شاء الله في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة ب إ ذ ن الله تعالى لنستكمل حتى يحبنا